بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر وم فإنذرت وربك فان وثيابك بال والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبك فإذا نقر في نا قورف ذلك يوم عسير على رَنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْذَا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَحَذْتُ لَهُ تَمْحِيدًا ثُم ما يطمع أن أزيدك إلا إنه كان لآياتنا نيزع فأرهقه. ودا ان نوف قام كان دان فان قتل كيف كان ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ثم <تكبر> عذب رج فقال إن <انها> إلا <اللي> سحر يؤثر وما أذرك ما سقر لا تبقي ولا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا فِتنًا وَمَا دَارَ لَنَا دَنَتْ عُمَّ إِلَّا فِتْنَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد alladhina amanu imana wa la yaqtawalladhina ootul وَمَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا وَلِيَقُولَ آفرونا ما أراد الله وهذا مثلا كذلك يظل وَمَنْ يَنْسَأُ وَيُضِئْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والصبع إذا انثر إنها لا إحدى الكبر نذير للبشر لما شاء من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصعاب فساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر Al-ul amnacu mufalli وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَهُمْ الْدِّينِ حَتَّىٰ فَعَطُ الشَّافِعِ فَمَا لَهُمْ عَنِ كأنهم أمور مستافرة ترت من قصورة بل يريد كل أمر فَمَنَشَرَ كَلَّا فَلَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَ Ah, irmã!